غير ي المغضوب عليهم ولا الضالين ان الذين قالوا ربنا الله موسوعه ل ي م ا ل م ل ولا ولا ا تخافوا ئ ك ة ت ح ن و ا و أ ب ش ر و ا ا ب ل ج ن ة ا ل ت ي كوة ت و ع ل و م في ا ل ح ي ا ة ا ل ا م ي ه ومن أ ح س شركه ا م ل ن د ع ا إ ل ى شركه دعويه م ل صالحا ق غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي السيئة ل فإلى الذي ي ب ن موسوعه ب ي النابلسي للعلوم ا ي ل ا إ ل ا هو حظ ع ي م و ي ن ل 夜は何をしてくれないか」 واسجدوا َُُْ لله َِِّ الذي َِّ خلقهم ََََُ ان كنتم ِ ي ا ه ُ تعبدون َُُْ ف َ إ ِ ن ْ استكبروا ََُْْ فالذين ََ عند َ ربك ََّ ي ُ س َ ف ِّ ح ُ و ن َ له َُ بالليل ِ والنهار َ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 الذين أنعمت عليهم どう思ってもらうことはないです。 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه فقد ذ ا ز فوزا ع ظ ي م ا إنا ع ر ض ن ا ا ل أ م ا ن ة على اجتماعي و والأرض و ا ا ت ل ج ب